إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 سألقي في قلوب الذين كفروا معب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله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 بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير